هُنَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أولا هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك للحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أن ما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون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 ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُحِيرُكُم بِهِ وَيُذْهِبُ وَيُذْهِبُ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَضْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنِّي آمنوا فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ تَدْربُ فَووقَ الأأَناقِ وَدِْبُ مِنهُم كُ بَنان ذَلِكَ بأَهُم شَطُ اللهَّه وَصُولًا وَمَ يُشَابِ ب اللهه وَرسُول فَإِن اللهَّ شَديدُ الَّ قَا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ, إذا لقيتم الَّذِينَ كَفَرُوا سِحْفًا فَلَا تُولِنُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ تَنكُدْهُ متحرفا للقتال او متحيزا او متحيزا الى فئه فقد با فقد با بغضب من الله ومواه جهنم وماواه جهنم وبئس المصير فَلَ تَقتلهُم فَلَ تَقُتُلهُم وَ الله قَتَلَهُم وَنَا رَمَيتَ إْمَ وَلا الله حَرَمَا وَلُ بَِ المُؤمِنينَ مِنهُ بَلا أَن حَسَنَا إ الله سميع عليم وأن الله موهن كيب الكافرين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 طِي اللهَّ وَرَسُولهُ وَلَا تَوَّنهُ أَن تُمْ تَسْنَعُون وَلَا تَكُوا كََّذينَ قالوا سَمِعن وَهُم لا يَسْنَعون إِ شَر الدَّوِِّ جَم اللهَِّ الصُُّبُكمُ الذي لِن لا يَعقِرون لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا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 وَنِلُم مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأرض تَخَافُونَ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ عَلَّكُمْ الذين آمنوا لا تخونوا الله لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله همه جَزْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَكْتُ اللهَ يَجْعَل لَّكُمْ عنكم يَجْعَل لَّكُمْ لكم وَيُكَفِّر عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِل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 هذا هو الحق من عندك فأمطر, فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنترهم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 اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَاءً وَتَصْيِيَةً فَذُوقِ الْعَذَابَ بما كنتم الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم تكون عليهم حسرته ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم نفشهم يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث, ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا, فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إذن سَيُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُوذُوا فَقَدْ مَضَتْ سَنَةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ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 نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه لِلرَّسُولِ وَالَّذِينَ قُرِبًا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمَنتُم إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التقى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 ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم مَنَامِكَ في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم, لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم الص وإذ يريدك إ تَقُ في قلَ وَبلكم وَبللكم فيونه ل قض الله أ كان ن وَإلَ الله تجع الأم الذين آمنوا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 لَتَرَوْنَ وَرَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ الناس وقالنا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال, وقال إني بريد شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله حكيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم رب غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز هكين ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون يضربون وجوههم واجبارهم وتنطق عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للهدى كذا ابى فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله فاخذه الله فاخذه الله بذنوبهم ان الله قوي إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى, حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سبيع عليم بآالِ الرعوونَ والذِن مِن قَهم كَذذَّب بِآياتاتِ رَبهم فَأَفْنكنا بذُنوا بِهم وَأَغَْقَنا وَغَْقنالَ فعونَ وَكُّ كانَوا غالمين إ شَ الد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 فَإِنْ مَا تَفَقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بَعْضًا مِّنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا لا يحجزون واعدونهم ما استطعتم من قوه من قوة مِقْدَاعِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوًّا وَاللَّهُ وَعْدُكُمْ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 هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أن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 النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون أشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يبطهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صادرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله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 اسرا ايعلم الله في خنوبكم خيرا ياتيكم خيرا ياتيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريد خيانتك فقد خان الله فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَالَّذِينَ نَصَرُوا أُولَئِكَ كَ بَعْطُهُم أَول أبعط والذينَ آمنوا وَلَم يهاجِروا مَا لَكُم مِ وَلاَا يَتِه مِ شيءَي حتىَ يهاجوا وَإنسْطَ صَرُوكُم في الدّين فَلَكُم نَصْر وَإِن اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ نَصْرٌ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إلا إلا تفعلوه, إلا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك